ألم تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا يرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ وَضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءَ يَحْلفون ثمَُّ جَ أُكَ يَحْلِفونَ بِاللهَّهِ إن أَرَدَنَ إلَّا إحْسَانَ وَتَوف ق أُلئِكََّينَ يَعلملَمُ اللهَّمَا ف قُلوبِهِمُ فَآرِ الضُ عَنْهُم وَعِلهُم فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ إن ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُ كَفَسْتَوْفَرُ اللهَّه وَاسْتَغفَرَ لَ الرَّسُول لجددُ اللهَّهَا تَوواب الرَّحيِيمَا فَل وَرَبّكَ لا يُمِن نَ حتىََّ يحَكمكَ فيِي مَا تَجرَ بَينَهُ مثَُّ ل يَجدوا فِي أَن فُصِهِمُ ثمَُّ لا يَجدوا فِي أَه فُسِهِمُ حََجَم مَِّ قَضتَ وَسَلِّمُ